بعثته شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومبشرا للمؤمنين وخاتما للمرسلين وإماما للنبيين صلى الله عليه وسلم وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللهم إن اقلاما تسخر من نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إن اقلاما تسخر من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر نبيك